الله عطانا خير وانعام والحمد له واجب علينا يلي عطانا ايمان والهام من فضله الضافي عطينا صارت جنة أحلام تزخر فل وياسمين قام الوطن تخطيط ونظام زان وتزخرف وبهبهنا دولة تطور عز واسلام وبين الأمم دولة بنين والشعب متهني بالأنعام مرتاح في هذه السنين شامخ فيه ترف الأعلام ونسعى لصلح المسلمين ننبذ ذي واشي ونمام نترك كلام الواشيين الله عطانا خير وانعام والحمد له واجب علينا الله عطانا خير dei madawla